ثمانية استمع إلى الأصوات والكلمات التالية، ثم أعدها. أو كي لا ك ب ر ق ف ر ب م جميع، ذبح، ذبح، نزهة، نزهة، سؤيلة،